Allah Muhammad, he is the Messenger of Allah. Ahmad, the Lord of the بلا عدي مجازي وتبص طل بذربي وعدي من جازي وتبتضير ضم بغير سوختي فائقة ألفية تبني ماضي وهو بسبق حائز تدل مستجى